Жеребей, прожиль у нас страшно غير راجل باش تقول غادي نتبل انا اليوم ماباش ظل ولا حتى من نته حلمي ماشي غير راجل باش تقول غادي نتبل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وها وها وها, وها لا لا انا وها وها وها حياتي بالكي انا